والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وباء أمرهم فذاقوا وباء أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغن الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغافل، وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّر عَنْهُ شَيْئًا يُكَفِّر عَنْهُ شَيْئًا وَيُدْخِلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ قاليدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اولئك اصحاب النار قاليدين فيها وبئس المصير ما اصاب من اتن الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاء المبين الله يَا أُسْكَلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ مَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ